صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد آتينا داود منا فضلاً يَا ذِي بَالٍ أَوْ فِي مَا جُوَّ والطَّيرِ وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ انْعَمَ السَّابِغَاتُ وَقَدَّرَ فِي السَّوْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطِّ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ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 اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 واما ولا تستوي الحسنه ولا السيئه اذا سرق التي احسن فإذا الذي بينك وبين عداوه كانه ولي حميم وما يلقى اصنرو وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وان ما ينذرنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله انه هو السميع العليم الله